بَشَرُوا بِهَا بَشَرُوا تَدْعُو رَبِّي أَيْنَ الْمَطَرُ ظَمَأٌ لِلأَرْضِ يُشَاقِقُهَا وَتَأَلَّمَ فِي ظَمَئِ الْحَجَرُ أرض عطشا وبها بشر تدعو ربي أين المطر ضمأ للأرض يشاققها وتألم في الضمأ الحجر والغصن تعرى من ورقين وتغيب عن شجر ثمر والعشب تأخر منبته والغيث له الخلق تغر أرض في الضمئي الحجر والناس ترجع خالقهم أن ينزل للخلق المطر فالغوث الغوث يا ربي قد أحدق بي Ardun artoša, bubėja bšer Tadžio Rube, aina lėjau, Vamūnėl arto yščiqėja Vamūnėl artoša, Vamūnėl artoša, Vamūnėl فَأَجَابَ اللَّهُ ضَرَاعَتَهُمْ بِغُيُومٍ رَاحَةً تَمْتَشِرُوا فَإِذَا بَرْقٌ غَطَّى أُوفُقًا وَتَطَايرَ فِي سُحُبِ شَرَرُوا اطشلا وبها بشروا تدعوا ربي اين المطر ماء للارض يشتقها وتال في الظمايل حجر واذا رعد يعلو واصاب الخلق به ذعرو فالحمد الحمد يا ربي شكرا يا رب هما المطر اللهم يا Tai, hurting mkti.